ويصنع الخلق وكل ما مر عليه لَأُمِّهِ وَقَوْمِهِ من يَسْخِرُ مِنْهُ أَلَّا يَسْخِرُ مِنْهُ مَا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ كَلَّا تَسْخِرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْكِهِ عَدَا بُنِّ يُقْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَدَا بُنْقِيٍّ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَامَتِ النُّورُ فَارْتَفَتِ النُّورُ قُلْنَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ قُلْنَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَك إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ نَعْبُدُ إِلَّا قَنِين يجري فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولاد آنح لبنه وكان في معزل يا بني من معنا يا بنيك من نعما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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستمت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى أنه ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين